ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 حدد ما مشى خوق السماوات والأرضين ودرج الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب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 واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تزيننا بزينه الايمان اللهم زيننا بزينه الايمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من غفلات الجلال ومن عثرات اللسان ومن غدرات الزمان يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء اللهم من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوه الأحياء ومن شماتة الأعداء يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه الإيمان بك ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك أن تعصى فيه الكفر بك اللهم اغفر لنا ما بينهما اللهم فاغفر لنا ما بينهما اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد ولا تجعل علينا تبعة لأحد يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد والشحناء والبغضاء وألسنا من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وطهر أعمالنا من الرياء وأعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغزقنا الاخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل حسن الختام عند انتهاء الاجل يا اكرم من سئل يا رب العالمين اللهم يا من هو في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وبكل شيء عليم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم وبمن ناداه مجيب كريم نسالك يا الله نسالك يا الله نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم بشرتنا على النار رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها يا أرحم الراحمين نسألك أن تنزل علينا رحمة من عندك تغنينا عن رحمه من سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما مجيب دعوه المضطرين نسالك رحمه من عندك تغنينا عن رحمه من سواك اللهم انت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بذنوبنا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا ان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 اللهم ارحم اموات المسلمين جميعا اللهم اجعل لهم من بعد الاحباب حبيبا واملئ قبورهم مسكا وطيبا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وحرر ارض فلسطين وحرر ارض فلسطين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إلا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم